أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينا استعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على نبينا محمد وآله وصعبه أجمعين ما بعد؟ يقول رب العزة جل في ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزل الكتاب من الله العزيز العليم.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 119. أصحاب النار 110. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا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 رَدْنَا وَأَرْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَرِيلَةٍ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ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 وَيُدْرِجُ الدَّرَجَاتِ ذَلِكَ يُلْقِي الروح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ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 كونا شميديا يا عشاق الدين السعودي كنا سببنا تفسيرك قرانك الكريم كانه تصنع يدك وكوكب اي يدك وكوكب بلا وانا يا كنميد من سوره قاف اي يد الله تعالى ابنوا من نفسية. سوره غافر كميلا. سورة غافر سورة دي خوانك يا فرد السورة تلهمك بالله وتعي واقولا معاداي ما ركعوا سورة دي أفطرت ناد ترسيك سورة لا القرآن كأوكيكهم وها بقولي يا تواني يا فرد ابتغاني من الفاتحة وانتي يا مسورة الناس سورة غافر وحن لغزورة دي أفطرت ناد لما راعو كليلة سورة مومي والليلة فقال الرجل المؤمن من أهل فرعون سورة الطول والليل ذي الطول لا إله إلا هو إلهي المصير وقع سورة غافر وصورة المؤمن وصورة الطول سجعل المقعب وإله أول الحوامين قد فضحا من سورة غافر وفصيلة والسورة وزخرف والدخال حميم هو. كل جاهدية والعطف تدرب على حاميم يداكوة كل كا تدرب على حاميم يدهو على رأيس القرآن وعلى رأيس القرآن ما إنتبهوا مراعاة وذوات الحاميم تدرب على رأيس القرآن وذوات الحاميم ما إنتبهوا سورة غاف المكية وحيكا مدعي إيا سيداتا كي سورة ذوت كنت سورة عليه الصلاة والسلام في المكان المكرمه وكله وعياتها خمسون وثمانون آية سورة غافر عجدا هذا شمئ إيا سيداتا آية ذوت يضع باللابات الوطن أبدأ هذه السورة وحن سورة دقائق باللابات بسم الله أبوينا المقعي عليه الرحمن دارس عريس قول هرستو الرائي مرغا ان هرست حامل الله و بوينه فاعلم واقوم بدن في مرجي تبو رجد ذي سبيلك حق يمين وحول جهه الى ضيق قال من متشابه القول الى ما قونديس لغار وارميني مع هذه بانو بان ديني ما هذه mafaihillaan haa al-tanbihu al-ta'ajis barailu jinn yedä al-karin ayyaa lava-lavaa mushrikihinta uusukna tanzilu al-kitaab quran ka minallahi ka adi ayyaa jinta al-aziz al al ويشد أخبال أيلي سديد العقاب أنه جنتي صدري لمن عصاه وخالف أمره بالطولة فرواقظه صاحبك هايو انتروا ما يسير رعا أدوني يا آخيره فماذا فأقول نعمين أيلي لا إله أحد قرنه عابدا مجره إلا هو إباعين تلماني ما هاني إليه إسرعك لا إلى غيره أعد كلمين حيال مصيره أعجاد إمام القرطبي وهو اليشام من عاسئ وفاجئة حيال الوشاق سيد عمر معنا ما مركا نور أمام القارية وحالا يرينين باب درم وادو خلفزن وحبزيه يفجوريه فسغي بلمه مركي واخي لسوق كراني بيشيبه ويري أكتب والقضية قرنقا سلعور بام ميرنايا وحل قرأي كراني كانوا قرأي من عمر إلى فلان من كيف هو قرأي سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغابر التوب شديد العقاب. يطلب لي لا لا لا هو اللي هي المسير أنت أنا ولقيت ورقد منك على وجهي وهو أمر سيء منك أودي ورقد هو يري قارب عارف ما أذكره غصن عبسناه ولا عبسناه حس كيس جوسي يهودي ورقد مركزه ديف تانا أودي وإن يأجر أخياره ولو أذاه ورقد أودي أنت إنك لو هداك الله أصلحك الله كيف إلا كرتقي والخديبالوديبي العدين واللوجدرقي والخديبو أغريقي والخاسير منين كي جسدن قفي يدب أوجره أغار في ذنب اليلة إلى ذنب يالخدا فا مقابر التوبة خيره واقبله ومع ذلك شديد العقب وياي فما زال يكررها qaadamee labadan hayaas muqore qaaku noqday oo ku Ilaa ambaka waa oo qaamana wa sala ilaah kulkaytuba diisii xignaatay 30 ka buuxeenadeena hadana waxa uu soo war haddu kula لكن هناك أخير سنكره ما يجادل من مرموه في آيات الله إلا آياته إذا آياته برنته إلا الذين وعه كفروا قالوا إنباكم مرموه آياته أعيه تمدب وإن مرموه لماذا كل آياته تمده وإنسان مرموه قالوا إذا لا يغلرك يسنكو كذين لك في البلاد يقول الله وحقنا قال حفيمات قضى في جهة ريسانا اينا بدل يكو كدوم بأيان كبحة ينكو صلى الله بأيان تاي تايا ينكو كذين ما لانا وقت بأيان كذبت وحقا بأيانسا قبلهم قرأسكار قوم النوح نبي الله النوح قرأسيبه نبي النوح بأيان ولحزا قوحين كقدم بأيانا خير عاد في الهرزمون ei räimädyne, ei taumunut. Entä me nöyryys on diemeniä? Minä päätin, koumuksa kädellä, diemeniä. Kuka diemeni? Fusulle diemeni? Kumaijenekan, ei wa Hamad, Kullu omatin, omat laarikavaa قلبكوا كولايسي نبي الله إيزكارييه نبي الله إيعية نبي نبوان لجورعي نبي محمد هي نبي عيسى فرعيد للكعبة إلى أرباب بادية وجادل وإلا مرمن بالباطل خلصوا كل حق سايقية أيه ينا بعض الكوارع يوم ولا بواحيرات يدري له إنه يبوريه هي بعض الك الحق حق إنه بعض الك هو خرخان مرجي لا غاري ان شاء الله يوثال قال عزم من بايل يضوء يري فاخذتهم كجبل واغطى خرخان مرجي لا غاري والرسول كان دري بس لولا تاغي هاي هي نارها اماديه قبطي افا كيف سليما كان النقدى فكافي حنوجن جان امدي حنوجي كورا وقعت موقعها ما لكمها بونص بكل عليم وكذلك ثلاثة حقق عاصم كلمة ربك ربك أريني على الذين وعد كفروا حقق يدي عاصم ناتي أصحاب النار نار تكذبينيهم عاصم ناتي حميم الله يبويه على موقبله بمراده ورجاله سب بالعاقه حيا مولجاله تنزيل الكتاب Quran كتبين تسمى الله هبواين حاجة أي دجين تاسو كتير علي العزيزي كارك عضو ماذا العليمي أم كيشي حوار صلا هي مساله صلا هو أقوم بدنا علي غافري ذنبي ذنبي قدافاي لمن ثابا قف قدنبي كن لغلا وقابل توبى علي هو يشهد أقبل علي لطايبي كن توابك أنا علي شديد العقب حنوجين تيسود الرئي لمن خالف أمره وعساه وعقابه اللي الطول طولي فضلقي يتغذي قوة وصحيبكها لا إله كالحبل وعابدا مجره إلا هو السلينة المنعمان إليه يبوين حقي أيها المصير أحاشاء ما يجادل من مرموه في آيات الله يبا آيات كيسابورينتون الذين kayum baqum urma kafaru aqadiidai kafala yaqrulka ayyuha arrasulul karim yusankuk kadinin taqallumuhum ka kadamiduda fil bilad urka quduhisa salimi yaqanna wadqaba khali khaydi tijara aydawal aidawal bawsuhuna ya tasayiku kadinin waqt wad madara qadawal wahdani say qablahum quraishkar qawmun أيها النبيهم نوعاً بانياً والعزاب انتي كاداً بيسينا رسولهم أيهاي بانياً من بعدهم قوم النوع كذلك وهمت كل أمتي ومضلعك كلك الوحيدا مع ذلك من رسولهم رسولك أيلى دمعاً إياخذوه من القبطان وجادله وعن الله مرمن الباطل حق درائق الله مرمن إلى الكبرية به باطل الحق الرمضاء كذل فأخذتهم وأقبتهم وكيف سيديهم كانوا النقضي رقابي حنوجينتا الحنوجيه سفي عمبي النقضي وكذلك سادو جديد للغوشة كيف حق السقناتي كلمة ربك شبك كلمتي على الذين كوي كركوضا كفروا قالوا بي أنه منيك أصحاب النار مرددك دينيهين أي السقناتي الذين يحمل العرش ملايكة يالله الذين هالذين يحملون يحملونه حمبارسا هالعرش هالشي قيبه الحبارسيين فانت هو عفر لكن ما انت قيامه شداد بانه قمت هنا الناس قوله تعالى ويحمل عشرابك فوقهم يوم ايدين ثمانية عفر بانت قفلا ما كان شداد بانه قمت هنا كنك عفر ما سيداده مصطفى في البا ما افراد بان العلم عند الله أفرح أجميع ما سوى أفرصف ملائك أبوين البدن هو شكل يقول ذلك يا قدري كل الذين ملائكة يحملون حنبارسن العرش عرشك يهب يهب من ملائكة حوله حول العرش قدسك حلين سوى مرني وترى الملائكة حافيلا من حول العرش كل عرشك كو حنبارسن يدو شوضاء وفورو يا أنت قار الخيسات وبالماي خبطة يصدمونا إلى أبيه فلحمد لله ربهم هي رغ رب يرزقنا دي كذلة أتصبحوا وتعبد لا بد أن يكون ميانه سبحان الله وبيعند سبحان الله العظيم أي لحدا ويؤمنون وان يروينا يا بهب الله هبا وين يروينا أنت على حاولر ويسافرون وحيدا بالافود الفايان للذين دتكم آمنوا حق الرومايين وإنما المؤمنون إخوة، في أي خابطة في دا حشيك كي أيدينا جوعانو خابيط صلِيم ملاكذا حشكا عبارة، أما جارك إذا جُعت يا تذكر مؤمنين تا، إما كيدا ولا يج، خل خالد ما كدرتي أي لهدم بلا فقه أما برجه يحكي شيئا بشرك أي لهدم أجعل فيها ميوفس، ويفاسق نويد، وركي بكرم موبى. لكم وحمو من لغةي ما لهادي كمر نوبي، هل كاسير واسير إدايا، ما ركادي واقف مرايفت، خبنا يا ربنا، إنك رب جانو واسع، وصرع. واسعة، واسع النقاطي، كل شيء وعلى رك كل دي ثامتنا حارس هي وعي من قو، وعلى رك بعين حارس هي علم لفدا نزهو واسع النقاطي مردا سدعتي، فغفرو دمبلاب، الذين دتك. تابوا شروط ما ويا له فافير للمؤمنين مأرا بعد العلم ما لقيت تدخلوا دافعي أقيم تدخلوا بتكنه الله اللودم اللو من الذين دخلوا كابو كفكك النخلة أول ترى عور راعي ثمن لبده سبيلك أنت هذا الإسلام كراعي واقيم اللو كان إلالي على بالجحيم نار الجحيم ما لا يلي عذاب كذا الله يعطي تعبتك كي دين الراعة كالله تعبتك مراكت أول سعادة ربنا يا ربنا أنك الربي لنا واحد خيليهم دلك تعبتك دي يا دين الراعة واحد قلت جنات عدنين نقاذي جنات إيسا التي جنات قد وعدتهم هي قلت إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات عدنين ومن ددنا الله قال Salahasu banalu minava himalko di hora was majin hawankal kavan wasurriyatien il mahegala intavala ujamilla ugu sida smakayugutuga wahayuguta wasulan vira kita disya Igmadisa inakadiga andadiya kariga ayalaziz alamka karhaga alakiwanaqsal multibalam walking جزاء السيات جزاء سيات حمايا أبلجتك اللو كإلال ومن روع تغسيات حمايا تك إلالي سيد يوما إذا ما أنت أقيامه فما أنت أبى الخير تك كإلالي سيد فقد وعرون خيمته هنا دون عريسي وذلك إلى أنت اللقي إلالي حماه أبى الخير إياك إنك أنت يور هو كاس الفوج و جليبنا العظيم وي الذين ما رايت يحملون عنبرزل العرش هل شيء هيء فرته هي ومن رايتك حوله حول العرش شيء جاري كيساتوبن يسبحون وسبحان الله يسنايا بحمد ربهم خب رب قد نعدي هي قالت يقول دراي ويؤمن ويرى بنايا بآبائينه ويستغفرون بذنب الافضل بايا الذين أذكى آمنوا حقهم أيه قائلين يقال سبحان يا ربنا إنك الرب جنوب واسعة على واسع كل شيء وعلى أركان من ديزا رغمة نحرص بذو واسع النقطة وإلمنا قول رحمتك وعلمك كل شيء إفرغفير اللولف الذين تابوا كان نقضي يفجألك يكو جدال النوته تبع الرعي سبيلك انت هذا الاسلام قرراه اللهم الى هل افلح جحيمه الى افتك الى الله ربنا يا ربنا كنك ربي كنك وادخلهم الى الجنه انك تابات كانت الرعي شنات العادن نجا ديك هذا الله تجنه هذا hän on käyttänyt niitä ujamaan, mutta ne ovat liikkeellä, sillä he ovat niitä, joita he ovat käyttäneet. He ovat niitä, joita he ovat käyttäneet. He ovat niitä, joita he ovat käyttäneet. He ovat niitä, السيئة، فمن يلك أبى الخلاص لوكا إلاني، ومن عاد فخيرك إلاني كذا السيئة، فمن يلك أبى الخلاص كي إلاني سي، يوم ما يدين، مالك خيامه ليسو يمانيو، فكده عرونه، إن أدرحهم جو، كل حريص وذلك كاس هو يسرا، أيانا الفوز الليفانا العظيم وين؟ إن الذين كفر، قلية فنحن مركين وجزوب عناينا. فكون قليله قيامه ما خلته لك اللي حسبته وعذابك هو ضروري كل حتى اذا داركون فيها جميعا قوله بكونه داركم اي العناد ما كان لا احد لا أعرض الأبئذين أراضي أيا كويني ببضل تمانت إذنك على سعره قال تعالى خبوحوا إلينا الذين وحكفوا حقا ديني من هذا والله يرى ملايك بأو يرى وعلى قرن الملايك لما قتول الله مقتقوا وعشد الغضب أعرضوا مركيهاد الأفضل قهاتنا لما قتول الله قهاته أبئ أيا أكبر كويني ببضل من مقتقوا جوهادا سوق بتاعنا الحين هذا فوسكم نفتي نو جوهاد سنتي قرمو إذين عرضوا علي. إذ وقت ياري إلى قار موزين على ذا جوهاد على ذلك وقت شد عقولا اللعدين ياري جري إلى الإمارات إلى إنطرو ميسار مخي اللعدين كي يراي جي وفتح فرو أدير عيسى جوهادا مخي اللعدين جوهادا أيها كوي خمانت كل خاصي حضرنا خلوه عيرنا خبنا يا ربنا اننا قربيك ان امتنا واجمل ديش इसने ثاني لباكو وكيف تذكرون بالله اي وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كل شغله غيري كي الله نورو غيري لو كوال وگور انت لا بورنو وكل كي لعان لا ايفر لا مالاي ما كاش غيري كو كن كان ساكوت المامي وكايغوتك فرونا بالله وكنتم مؤمنًا وحان جريم بعدا هيدن فحيكم دروشا ديونكم ثم يوميتكم اجل كيف بعدا ما له ولا كيريولك ثم لكم غادي اذن لبا كيري هي لبا نول انت لا بور ماي كو ايام ميتلا حدا نمر كي كل كقوله اي بالقران يا كل جهده ونوعو بريا قوس واتانو مراد يدي منا لا قرينيا وحين راوا وان ليني حدانا قالوا اي هذا ربنا يا ربنا انك رب غنوا امتنا وحضنا دي شيء اثنا طيني لبا غور وايتنا وحضنا فاعترفنا كفري هي ايه الله كولانك ايه شركي وعلى الله عنك فراؤو قال الله قد ايه سقراني فحل من سبيل جد مجرى الى خروج بحتام نارت مر لقبعه جد مر مجرى وعلى الورى لما جد كان مجره وبحتام نارك هذا ايه جد اذين فراغ مدنى لما عذابك اللي يجين عذابين وعدل وعد مضاتين قال ليكنوا على المريء وما مثل ليكن كل ما كسر ذلكم حذاب كان ليذناريت كعبان أيضا بأنه وحوارن قال ليكنوا على إذا تحي الله أباكلي هذيل عبده لشغوا لا يرو لصوغوا وحدو كله خافرتم وحد بين جتة أو اي ايرين كو داي بو حقا كنيد كلفي اب ايو كلاش فودارو وي يوزك هدينا لو لاجيو به بالله غيره هدي الى واكل لقد بقينا كل كو حداني ادي باكو دي فايسا شركيه باجه اساي كلفي ابكل يلوเซكو كاب ديو قد أنك منته لله إبروينك لجوازك وحدها بكذا وودي وحيه مره ما شما جوعا عليه العلي ككري يا دوما الكبير وين قبضناه هو الله عز وجل ما مر الذي على يريكم لين توصيا آيات آيات كسي دمانت أضربه أدونك لين كتوصيا وينزله إلى هوات دجيا لكم لأجلكم لين كبني آدم كأدرت من السماء أي ربك كان رزقا أنت أيضا الله من وما يتذكر ما سوى أن سمعي إلا من دباو أن سمو سلا وحقرت فدع الله وحي أباكسوكيكا بحاوركي وحده ياريسان أتوغا إسان أبود إسان أباكري فيه النوض فدع الله أبا مخلصين إنك برعت لا لهب أب... الدين عمل كأدن ولو كريهة هذا قصده القادر إنت حق جديد إلى كل الله إله يارو ما أقر لكن يالقادر سنقادر على كل شو ما أذن إلى كل جوير أو كل جوتو أو كل جعاب شافع عظيم الصفاء إلى درجات سر يسوع وعظمه في كمال في شرف أولا باولا إثناء ينلو ذلك أمر خفيف درجة ومنين ترو ما يسر عليك درجة ولا إبا كريلو ذو العرش عشيق الله إسكرو يلغي الروح قرآن بودجية من أمره أمر كيس عجيب كدجية على من أحد تركيب كدجية ويشاودونه من راديه أدم دي سكمله كان محمد صلى الله عليه وسلم فحق قرانك لوو دجيانا وما اي لينذرا كان انه ادوما اودي يوم الثلاق ايش لا قرانك مالينتي ياكل ما نتس. يا الى يا دوما باكل ما يا انت وريش انت دم باكل كل بايو يوم Marintalla kulma ju, humdat kaj, dari ju, kaso ja guvulta, jakoba meju kudan berjöj, kuala jissu jima naj. la johva makansona, kuala la jia bawa jina korki, minnhum adomaha, xħajkum, haba jarate, uha domu, samajien, kun li jasan, uha eba kakason, marintalla ma kirto, ha jakoba eba يا ابو قرنماله وقرنمال اليوم من احلان ملي فلان ملي فلان لا اورنجري ما يا منتهى الملي حاجه جواب الملك والله مو صيا والله دو منيا فنجي بنفسي في سرعي جوابا لله الواحد القهار يا ابو قرنماله لله اريحك يا العابداي الوحيد عيدي امتك القهار ادوم دي سرقنا مشان ساوي قيس كان ابا يا قيام دي والله تاع جايا قبلار كو ديار كرم حنيس واحد قالاب سات اما قردرو دي حد غضب يا ذو كلام ساط لا ذلما كارذرنا جرتو أليوم أمان إن الله يبواينا سبحان سريون حساب حساب الله تدجين بلاه وف يحاسب الخلقه وكثر ذب عن دمانته وحسابه في قدر نصف النار مع النسك الليله أيهم قدم لا كلا توسينا يوم إن الذين وحك كفروا حقدي من دولا والله لا واق من قبل الملائكة الملائكة أول الله قيسة وحين كورنا قيسة لم يقتل الله وحادي يوم الكأب وإذين أراضي أي أكبر كوين من مقتكم إذين كعاندين أدى أنفسكم نفع فيالك نوع رئيسا فيه إذ وقت فاني أبا إذين أراضي من تماهر وكور رئيسي تدعونا هذه اللي ني يا إلى الإيمان، إلى بين الروما إجالة، إنهم كل يرى إزاي، إنهم نفطك فرو، إلى بين الروما يادير إزاي، على ذي ليدين عرائبا، كويني بدن، تادمانت السو عرائزة، كرتاد نتيجة حمدينا، إيا عوائد، إيا عرب حمدينا وقتن، إعلام كارتن، نعدي سنعدين، كمال كأبينا، إيا كويني بدن، يا موقف في قرن عيا، ماذا يئني ألوه حير ربنا يا ربنا أنك ربنا أماتنا وحدنا دي شيء إثنتين لفاكل انتاننا لأؤمن ما يتبعنا هاين حتى أننا ونتيكا كذال وحدنا دي شيء وحيويتنا وحدنا نولي شيء إثنتين تيني. لفجر مردونك ياثنقون نولي شيء مرنا آخرة ياثنقون نولي شيء وحدنا نبتاقلنا فاحترفنا الله قرأنا بدونه بنا قففيا لكلنا إذا الكود فإن إنت أن نحقب بيننا إيا الله كولنك إيا شركة إيا محاصر وحن نقفك اللي دمانتك قرمنا فهل لا خروج نحضن أولادها من سبيل جد ونارتا لقب جد ما جروا نا جد ما جروا ذلك ألافك اللي دين عذابين بأنه بسبب أنه أرنك إنويا با اللي دين عذابين إذا دعي الله إبا في حديث الله شيئك وعده كانه إنا تكفرتم مثل ماذا تديد الجردان وإن يسرك حديه حلالا ودعجيه إذن بالله هذا سبحانه غيره حدي إلا لو دعجيان تؤمن إن أباو على ودعو أيضا هم إسمائدان إن أباو حلالا ودعو فأديد الجردان فالحكم مطلب لله ياباو وإن أديد الجردان أي عسكال العلي كوريه الكبير وإن هو الله أصلا الذي على يريكم إيدٍ تزيح آياته آيات كسيبه في الدنيا يديمكم تزيح أو حججها إياكمها إيا محرجياتها إن سيب عارته وينزل هبوطه لكم لأجلكم هديم كذبتين من السماء قد أيورزغان في المعنى وحوي إشكال الله وداعي ذو العرش أشياء الله صغيبه يمكر روحه Quran bu ebada dajiya min amrihi amarik sa'adijuka dajiya araman a'asurki ayunaka dajiya wa yashu kemadono min radid domadisa camila li yundira in uduga khalqudajiya umka wa magdiga ya yawm talaq esla kul midam walim tabi dalimki ila mazlumki ya khaliki ya يا موجودتي قومي لاني مال انتي كل مايه اي مشاغله انتو مال انتو وما رجعو ايا نوغدتي يوم ما ماري معلم طراخي في والله فصيرك توما ماري هم ادامه البارزون في قبورهم من ماكنين كل ازك في باله ري البدرعه كي بي يقوف اغثي انتو عايشوا بحايه لا يخفى في سر سانغارسوناي على الله ايبا وينكاركي منهم أداما حقالا شيء حبيلاته وحقرصهم وأداما عليه وحونا وحسنا نجيب كريمتبه ايبا وعقل يا سبحانه فيقول ايبا وحوراندونا يساقو عدم بيسا يقارك سموجنا وحي كبرانانا لبابين ايو وحينا ايو قال له شلون ويدين عليها لمن يعصم ذلك الملك بقارنمه اليوم يا يوم ما انت اقيام ولا يا بقارنمه اجوابي مال كل كفو يجيب نفسه في شغله نفسه يجوابه قائلا كشا قول لله ابا كل لي الواحد ندك الغال ادوم ليس كدر على ما يري في شغله رده مالك حد لغانا اللي إعلانينا والحسابة مهي وحي الله متعف اليوم لا تظلمون نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بيتنا اللهم متعف مركاسه بيرا لا سبحانه بخير الدنيا لكجري مانتا مجرى قرد راجري جيرتا قفلا الدلم دنبئ صنعين لدلصار في مانتا مجرتا اليوم مانتا تجزوا الله بالمرين كله نفسي نفلها أركاب نمانته بما هو أي قصافت يدوك سبب سببه مباشرة مدى قلت مدوك كيف أن نفلها أركاب رقواه بالمرين لا ظلم ما قد يكردره اليوم ما أنت مجيت بزيادة سيئة وما إلا كربي في سيئات أحد ولا نفس حسن حسن الله بما مجيت من حسنات وقف لا فولما تردهم جرتوا اليوم ما مندا إن الله يبواين سريون ذا حساب أونك الذي تجيون فيعاصب الخلق خلق يرى آذ وظنك أيها الناس سبحانك أربعة وخمسين عيا يقذري من سيناء مال مبرك إلا قل كسر الله الجر وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير فسجرا وعشان ما وأنذرهم يوم العزيف فليسلماني هوينا اقيام لاصعد ما عاجلك يوم العزيف ما كملوا معنا هذه قربوا والدوا كل كوامارين لهم وأنذر أيها الرسول الكريم وحاوي دغته هو محمد يوم العزيف لو انت مارين هذه وغدي ما انت مارك لك هارو شيدنا جيتار، ودني إبر على شيء وكل على الله ذي كسرنا غناي، كل حموي ملك. نحن أنت إيا رجع عن إيا مشاكله مقتدرات، إيا النفط يا ودني، نفدي فلنتا إيمانه، كل قصر قف كأرنا يا فانيرهم أيها الرسول الكريم، أنت إعدادك يوم العزيفة، نوادم مالين سادين وجد، قام مالين ده أي وقت الخروب ودني لا دل حنا جري أي إمان علي كاظمين في موداتكو مركب حزين كل كوه حسيلا حينه خنايا خدنا وعسيال قفكا إياك أردا هذا إيا قال لماذا يكرينه أقا حذافير لهو تركلينا أو مو كنايا خواس هرمايا وإلا حا جينا تدوق أي موداتك وأن مشاكله يو وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله دوما لا ظل إلا ظل تطبدي إمام العادل أيها كميلة وشعب النشاء في عبادة ربي أيها كميلة والرجلان تعافى في الله أيها كميلة والرجل قلبه معلق بالمساجد أيها كميلة ورجل تصدق بصداقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تفرق يمينه أيها كمِلَ والرجل نكر الله عز وجل ففاضت عيناه أيها كمِلَ والرجل خلَبَتْهُ مَرَأةٌ لا تُمَنْسِبٌ وحسب فقال إني أخاف الله أيها كمِلَ كل قَتْبَ دَبَلَ تَدْبَلْ قُرُوبُهُ كل قَدَتْ قَتْلِ مَنَهَا هَالَه لا مَسْقَرَ مَسَقَرَ كل كُوَّنْ عُرْنَاهَا أي بلد لَمْ تَأْمَنْ وعسى يالك كفوف جي الجلنا هجا حلال في اللوج سلا جلنا أركي هذه القلوب وطن يالك نجل عناجل كالك الحما أي إمنا يا كاظمي هي جو مروق هي وال وال كبر حسناي مال الظالمين ترك قدر سري وما سجن من حميم قرابة جل ولا شذين أخير القيزة طاع وارق ولا حدوها الدين كماركو كن ولا قفكو ظالمها أحد على قرابا نمو هو حيبان عيه هاركي مايو ولا أخيار نمو وحقوق أرقى إيانا مايو مال للظالمين تلمي فلو يعلو مسكنا من حميم قرابا جعل ولا شفيعين أرقى إباك لاحظا شو يوطاعوا واركو ذا الله يعلو يعلموا إباو وعقى خائنة العيون خيانة العيون إن لا يعلم دعير عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ايها عباسيره خائن أسرع حي هو يوين بعد ذلك لفاديها اسلام يحشونه إسلام باع مرتوي إن لا يُكبح شذوره كلكم مرنا دكتور شكون خاية مرنا إسلام توفي جمال كل كلكم مصارع توصوا ما فيرين كلو وياي عيا كون كان بنوحتوا وصل الوصلة ما ييدا الوصلة جا كناي او قفقي كارجار لو تيمودي تنو هوكي هاي انني جهه ما كان موحد لا تا لغوشا جا العيون العيون العيون وما تخفي سدو بعد نفوس لا يجري وحا ويغو يجري اكي هي دندا مع كل زمان دندا معเกษ غور مد رادين دندا ايشي ما جرى لا قرب في قلبي واه لوالون ايه ده ايه الوح لوق غني يا قلبي واللوق قري يا بلد امرك لكي وهاي بللا غره بدو سداما يالي كران ملا والذين يعبدون عبدا من دونه ابا وينك سوك لا يغمون بحكم شيء واعظ وح او عمر لايف او حركا اين رجو جيرتو او ما يغما ما هذا وح الحكم لو كان هو يقرته حكومه هي وانا وحكمي كريم سابا وحلوه دايجي إن الله يبوئ هو يسلك كل السميع سميع الله مغنيذ بذن لاقوالي في فده ادومي سوحا هذا البصير بأعمالهم بأقوالهم شنو بيه في شقد هذن الله واركن بلوا وانذرهم ايها الرسول الفري قد امد يوم لو انت أقيم لو الوقت الغلوب ودنيان لا جنعناجر إن دال عناجل كالعماء أرطولا أي إمرأيا كارمينا يراو الول في هي النعيم يوالبحر بوحيساي مال الوالدين تلمي فلو يالوما سوكن من حميمين كراوات جال ولا شافين اختيار القيس نوطاؤه وركض الله يالو أما ويان بجرين أما حتى الجلنة وركض الله مغلي مايو هيقيب على فمالنا من شافين ولا صديق عليه يعلموا هبوا أعياء خائنات رعيهم إن ديا توضع واحدة كرتها يوم مع واحد أي توفي السود لا في القرية ولا هو يبوي يأخذوا الحكومة العاقرون والذين وع يدخلون أيوا لا يا من دوني هبوا هناك لا يأخذون من بشيء وحده إن الله يبوي هو كلدي أيها سمير إلى هذا مدى في أحواله Humma kerit balan, albassiin, emmaan johdan, johdan, johdan, johdan, johdan, johdan,